ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده انا ن ذ ر و ا ان انذروا لا اله الا انا فاتقوا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 ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إ ن في ذلك ل آ ي ه لقوم يتفكرون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 إ ن في ذلك ل آ ي ة لقومي ذ ك ر و ن وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها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 وقال الذين أ ش ر ك و ا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء إ نحن ن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك ف ع ل الذين من قبلهم فهل على الرسل إ ل ا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أ م ه رسولا لنعبد الله واجتنبوا ل ط ا غ و ت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 أ و ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أ و ياخذهم على تخوف ف إ ن ربكم لرؤوف رحيم أ و ل م يروا إ ل ا ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله ع ن النابلسي ي ي م و ل ش م ج د للعلوم ه س ج د ل ه ه د ا خ ل ل ه يسجد م ا في ا ل س م وما ا ا ا و ت في ل أ ر ض من د ا ب ة و ا ل م ل ا ئ ك ة و ه م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 وله ما في السماوات و ا ل أ ر ض وله الدين واصبح افغير الله تتقون وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه ت ج أ ر و ن ثم اذا كشف الضر ع ن ك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 ي ت و ا ر ى من القوم من سوء ما بشر به أ ي م س ك ه على هون لم يدسه في التراب أ ل ا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون ب ا ل ا خ ر ة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من د ا ب ة ولكن يوخرهم إ ل ى أ ج ر مسمى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 إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يسمعون و إ ن لكم فلان عامل ع ب ر ة نسقيكم مما في بطوله من بين ف ر ف ر ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل و ل ع ن ا ب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إ ن في ذلك لايه لقومي ع ق ل و ن و أ و ح ى ربك إ ل ى النحل أ ن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن موسوعه ا ل م ن ا ت ف ا س ل ك س ب للعلوم ربك ذ ن ا ل ا س ل و ا ن ه ف ي ه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 افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكشرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال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 وجعل ََََ لكم َُ من ِْ جلود ُُ ا ل َ ن ْ ع َ ا م ِ بيوتا ُ تستخفونها َََُِ يوم ََْ ض ط ع َ ن ِ ك ُ م ْ ويوم َََْ إ ِ ق َ ا م َ ت ِ ك ُ م ْ 「今日も一日も一日も一日も一 ا ع 一日も一日も一日も و 日も一日も一日も一日も一 ل も一日も一日も م み ن موسوعه ا ضِلَالًا خَلَقَ ل لَكُمْ م النابلسي ج ب ا ل أ ك ن ا وَجَعَلَ لكم تَقِيكُمُ الْحَرَّ ر ا للعلوم تَقِيكُمْ الاسلاميه ك م ت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 لا ي واذا ولا يستعتبون و هم إ ر أ ى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا أشركوا قالوا الذين شركاءهم ربنا رأى انا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون <تصفيق> والقوا الى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه ّ هي ارباب الامه بِهِ وَلَيُبَيِّنَنْ ل ك م ي و م القيامة ما كنتم ف ي ه ت خ ت ل ف و ن ولو ش ا ء ا ل ل ه ل ج ع ل ك م أمة و ا ح د ة و ل ك ن ي ض ل من ي ش ا ء ويهدي م ن ي ش ا ء ولتسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها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 إن ك م ت ع ل م و ن عندكم ينفد وما عند الله باق الذين صبروا أجرهم بأحسن ما و م ا ع ن د ا ل ل ه ب ا ق و ل ي ي ج ز ن ا ل ص ب ر أجرهم أ ب ح س ن كانوا ما ي ع م ل و ن م ن ع م ل ص ا ل ح ا م ي ه فمن ذكر ننفع وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فإذا فاستعذ القرآن بالله من الشيطان الرجيم قرأت من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 موسوعه ا ل ن ا ب م ا ي ن ز ل ق ا ل و ا إ ن م ا أنت مفتر ب ل ا م ل ا ي ع ل م و ن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 وهذا ل س ا ن ع ر ب مبين ي إن ا ل ذ ي ن ل ا يؤمنون ب آ ي ا ا ت ل ل لا ه ي ه ه د ي م ا للعلوم ه ولهم ذ ا ب ن الاسلاميه يفتر ل ي ؤ ن ن و ب آ ا ا ت ل ل وأولا من كفر بالله من بعد إ ي م ا ن ه إ ل ا من اكره وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله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 و موسوعه م النابلسي ا و ا للعلوم الاسلاميه ر بعدها موسوعه ا ل ن ف س ت ج ا د ل عن ن ف س ه ا وتوفى ي للعلوم ا ل ا س ل ا م و ن وضرب الله مثلا ق ر ي ة كانت ا م ن ة م ط م ئ ن ة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان ياتيها رزقها رغدا من ほかのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃ ب のおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃ